أشهدوا للعظمين وأشهدوا لأيلاتهم وأحفظوا لشريكنا عليه وعلى الله عليه وعلى الله عليه وصحبه وسلم الكسرين الكثيرا أما بعده مع درس السريح لمن مصرم رحمة الله تعالى كتاب الزكاة مع الباب ورقب فيكم السابع عشر باب في المنفق والممسك يعني ما جاء في ذكر الإنصاق والإمساق وما هو ثوار المنفق وما هي عقوبة الممسك فلحدثني ألقاص ابن زكريا فلحدثنا خارج ابن مخبد وقتطواني قال حدثنا سليمان عوضب ابن بلال التيمي قال حدثنا معاوية ابن ابي مزاب عن سعيد ابن يسار عن ابي هريرة قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلاني أي مُكِلَ بهذا الشيء مُكِلَ بهذا الدعاء فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا أي وسع عليه وعوده وزده في ماله ونمهناه فيقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا الشحين الضمين الممسك الذي يظن أن المال سيبغلده وين بكل لمزة اللمزة الذي جمع مالا وعدا يحسب أن ماله أخلدا فأنا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا لك فيه أن دعاء الملك مستجاب وفيه كذلك فضل النفط وفيه شؤم الإنسان وفيه كذلك دليل على أن لله ملائكة منهم من هو موكل بهذا الدعاء ومرعاة هذا الشيء ملائكة خلقهم الله عز وجل من نور لهم وضعف ولهم أعمال ولهم أسماء منها ما عليه ومنها ما لم يبلغنا فنؤمن بأسماء من سماهم الله عز وجل وما لم يعلم نؤمن به في إيمان الإجمالية فالما من يوم يصبح الأباد فيه إلا هم لكان أي من العلوم لأن الله سبحانه وتعالى يرسلهما بالأمر من عنده في أن الله عز وجل له الفوقي والعلوم وأن الملائكة يعملون بأمره ويتصرفون بعد ابنه إلا ملكان ينزلان فأقول أحدهما اللهم ااطم منفقا خلبا فيه الولاء بين المؤمنين والملائكه والمحبه والموده والعلاقه بين المؤمنين والملائكه وفيه كرامه الملائكه بالمؤمن بالضامن الشاهرين كان حديثا قرانا فما هو حديث حديثه أبي رغير بارك الله فيك الحديث هذا بارك الله فيك مخرجه البوغاري وبعدين مسلم ونفسه مسلم إذن هذا الحديث منتفق العديث وأيضا اللهو البغاوي واللهو أحمد وفي الحباد كلهم من طريق أبي رغير يقول بابه الترغيق في الصداقة الباب التامل عشر قبل ان لا يوجد من يقبلها قبل يوجد من يقبل وذلك في آخر الزمان في اخر الزمان قال حدثنا ابو القاسم الذهبي شيخا هو العاصم وابن الممل قال حدثنا وكيل بن جروح بن مليح ورحمنا حدثنا شعبه بن حجاج بن ورد العقي قالوا حدثنا محمد بن المثنى والله أقول له وقال حدثنا محمد بن جعفر والملقف بغندا قال حدثنا شعب عن معبد بن مقه بن خالق قال سمعت حريشة بن وهب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا أي بادلوا بالصدق سواء كانت أجبة أو نافلة سواء كانت قليلة أو كفيرة فَصَدَّقُهُ فَيُوشِكُ يعني يكاد أن يكون فيوشِكُ الرجل يمشِي بصدقاته وذلك في آخر الزمان فيقول الذي أعطيها أي الذي عُرِضت عليه الذي عُرِضت عليه لو جئتنا بها بالأمس قبلتها فأما الآن فلا حاجة لي بها فلا يجد من يقبلها يعني مقصود هذا الحديث المبادرة بالصدق قبل أن يباغت الإنسان منه أجله وتأتيه المنية ويقول يا ليتنيت الصدق أو يأتيه تأتيه المنية ويأتيه الاحتضار ويبدأ يقول لفلان كذا اعقو فلانا كذا اعقو فلانا كذا اعقو فلانا كذا فكانت المدة معك قوين وفيه متسع يضيق عليه الأرض فقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولي أخر الله نفسه إلا جاء جاء فهنا بركض فيكم تصدقوا أمر من النبي عليه الصلاة على سبيل الحظ والحق في المبادرة بالسطق سواء كانت قليلة أو كثير ولو كانت قليلة لا يستهل الإنسان أن يمد بها وكان بعض السلف أخذ على نفسه عهدا أن ينتصدق كل يوم ففي يوم لم يجد شيء من المال وجد شيئا من البصر فأخذ مصير صغيرة وضع في جيبه فلقي مسكين فعطيه لكي لا ينخرم العهد ويفوته التمسك به يقول تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بالصدقة فيقول الذي أعطيها لو جدتنا بها بالأمس فضنتها فأما الآن فلا حاجة لي بها في آخر الزمان يأتي عيسى بن مريم عليه السلام فيحثو المال حفر لا يعد كما نحن نعد هالي الأيام يحثو حفر فيبتني الناس ويدخل المال بايدين يمشي بعض الأمياء يريد ان يتصدق كما هي العادة فلا يقبل تقبل صدقه قال وحدثنا عبد الله ابن براد الأشعر وابو قرين محمد ابن عبدالله وحدثنا ابو سامة محمد ابن عبدالله عن براد عن, عن ابي موسى الأشعري وعبد الله بن قيس الأشعري الصحابين الجلي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يأتين على الناس زمال يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب شوفوا من الذهب وليست من الفضل وشوفوا كيف يطوف يعني كثير التكرار يلتمس من يأخذ هذه ثم لا يجد أحدا يأخذها منه ويرى الرجل الواحد شوفوا العلمة الثانية يتبعه حرفعون امرأته يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء قال السبب في قلة الرجال الحروب والقتال وإراقة الدماء فيقتل رجال قبيلة ويبقى واحد منها يعول خمسين امرأة يعول جماعات من النساء يلوذن به خشية يتهاجم عليها احد الناس في اخر الزمان قال ويرى الرجل الواحد يتبعه اربعون امرأة وفي صعب بخاري خمسون امرأة يلوذن به من قلة اللجال وكفرت النساء هو الوحيث القبيلة هو الوحيث الأسرة العائلة الضاقر من بين خمسين رجل من بين مئة رجل وهذا من علامات سعى القدرة معناه يكثر القتل في الناس يكثر, يكثر إراقة الدماء يكثر القاتل لا يدري في مقتل ويكثر مقتل في لا يدري في مقتل حسن الله نعم إذن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام على متين على مدولة يا إخوة مسألة الصدقة يطوف الرجل الصدقة من الذهب فلا يأخذ أحد ولا كنا الأمر الثاني ذهاب الرجال وبقاء النساء وذلك الكثر الحروب والقتال لشك منكم حرب العراق الأولى عائرات كان خلقت منها النساء وكان حصد فيها من الرجال والحرب الثانية ولا شك برضه في احتلال أمريكا العائرات وقعها لكثير كان عملوا أحصائية للرجال وعملوا أحصائية للنساء فوجدوا يعني قد رجال كثيرون وبقي من ورائهم نساء كثيرون هذا الشيء مصغر الا سيكون اكبر من هذا في السماء فلو في روايه ابن براد وطر الرجل ها الرجل يعني يطوف بالصدقه من الباب لا يجد احد يحضر قال وحدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا يعقوب وابن عبد القاري ما نسبة إلى القارة معنى يكون قبيلة أو فقد من قبيلة عن سهين وهو ابن أبي صالح عن أبي صالح لكوان سمان عن أبي غريرة عن, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكفر الماله حتى يكتر المال يكتر المال في بلاد العرب وفي المسلمين معنا شوفهم اليوم يعانوا من أزمة اقتصادية سيأتي عليهم زمان الرجل يطوب بالصدقة كذا لا يقبلها أحد لنغنى الزائد وليس غنى بعدد يحسو حسن يطيب لكم كذا يخد شيخ ابراهيم خد خالد محمد توكل الله عايز يشتغل في الخزنه ولا ايه والله طب ماشي بقى وانت النبي عليه الصلاه والسلام يكثر المال ويفيض مش يدو حتى يخرج الرجل بزكاه ماله ده فهد زمان دي في زمن اسد في زمن مهد حتى خروج الرجل بس مهدي مهدي اهل السنة. مش مهدي بتاع دول بتاع سيانات انا ما بعملش إن شاء الله يعني يعني كل هذا ما بعملش السنه وما في زمن عيسى عليه السلام يملأ الارض قسطا وعدلا بس احنا مش هنلحق الله الله ما يقدر والله ما يقدر الله عارف حكينا او سنه ومضروبه اهي سنه وربع في بسرعه وفي سنه وربع دي اش احداث ما تعرفش قد ايه ان كاتلوتيا بتعرفش قد ايه اه متتابعه ماشي خلاص ينقطع اللايف نشوف خلاص تتتابع ها وركنه صح انا ما تقولش احنا ندريكه ولا لا انا على راس لان بسرعه تحمل احداث السنتين تحمل احداث ثلاث سنين كان النبي عليه الصلاة والسلام بيحديثهم في زمانه, في زمانة بحديث المهد والدجال والعيسى عليه الصلاة والسلام فكانوا يخرجوا بيقولوا لأظن أن الدجال ولا أرحائش النخل ولا أرحائش النخل يعني بره شو بزي طيب قال تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرج الرجل بزكاة مالك فلا يجد أحدا يكملها منه وحتى شوفوا بقى دي كلمة جميلة وضعين عشان تعرفوا حرب المياه المقبلة يكون وراء إن شاء الله يكون وراء خرق حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهار وكلمة تعود دهين بقى تحطه على كده عشرين خط ويقولش حطه من تحت عشر علاء من فوق عشرين خط لما عملوا مسح بالاقمار الصناعيه لجزيره العرب لدل المسلمين وجدوا تحت كثبان الرمال الموجوده الان قنوات قديمه مدفنه ومروج قديمه مدفنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال حتى التعود يعني كانت قد نبتت مروج وانهار فاللي عملوا المسح بالاقمار الصناعيه قالوا ال ال ال ال تحتها الأول آثار خلايا هتعود إن شاء الله بلاد المسلمين و بلاد مروجا وأنهارا فيحربوا ما يعملوا سدود يوزعوا الشتات الماء الله سبحانه وتعالى غالب على أمره اللي شاف منكم الخلايا القديمة للنيل ما كانش الدينة دمست نام دي كانت فروع كثيرة جدا جدا جدا احنا الدين فى كم واحد خطر كده راها النماء بخطر على رصير لأ الخلاة القديمة كان فيها تشعوبات وتفرعات اكثر من اثنين اللي احنا شايفينه من النيل مش ترع ده ترع بيه شغل صناعي حفر صناعي إنما شاء الخلاة القديمة قريباً دهاني قريباً وجفة وستعود ان شاء الله بروجا وايه الله ففابشروا فصوموا وثواب وحتى تعود ايه شوفوا ارض العرب ارض المسلمين ارض العرب ها يدخل فيها بلاد مصر يدخل فيها بلاد الجزيره وايد ما شيت منها بلاد العرب والاسلام مروج خضر كثيب هذا وعد النبي عليه الصلاه والسلام والحبيب صحيح وثابت معنا قال واحد ده ابو الطاهر ايه المصري هو اللي عمرو بن الحارث ابن, ابن محمد عن ابي يونس قد لا تقوم الساعه حتى يثرى فيكم المال ما شاء الله المال يثرى في البطاله تنتهي الفقر يزول الحمد لله آه لما تمتلئ الأرض علل وقصتها ميتوب الناس إلى الله صح هو الحل في إذن الحل في توبة الناس إذا تبوا إلى الله إذا رجعوا إلى الله لأصلهم ما بينهم من الله آه إذا أطاعوا ربهم سبحانه وتعالى رجالا ونساء فأبشروا بالخير قال لا تقوم الساعة حتى أكثر فيكم المال سبحانه الله فيض حتى يهمم يهمم انظروا لكلمه يهمم يعني يصيب الهم والحزن عايز يعطي الصدقه ما حدش يقعد يفكر يا ترى مين هياخدها يا ترى وجهها فين يا ربي وين اوديها وين ربي يهم حتى يهم رب المال يعني يصب الهم والحزن يقعد يفكر ينام يمشي يفكر وين يعطي المال هذا من يعطيه والمشهول بال قال حتى يهم رب المال من يقبل منه صدقه سبحانك رب ويدعى إليه الرجل وما تنسوش في حتى الزمان تنزع من ذوات السموم سموها يعني الحية كده الطفل يلعب بينه ويحط يده في فماه اخر الزمن الوحش كده الكاسر يجي عند الطفل يركبه كانه راكب خيل شوف اخر الزمن ينزع من ذوات السموم اه حتى ترى الطفل يلاعب الحي والافعى تحط ايدها يعني ما عادش عدوى خلاص ولا برداره ولا شحنات هذه قدره الله اللي عليه التطير سبحانه وتعالى قال ويدعى اليه الرجل اليه الرجل فيقول شوفوا بقى. لا أربى لي فيه ما ليش حاجة في الفلوس بتاعتك بي أنا عين بميك فيه شوفوا بقى اليوم قرنه بين هالي, هالي الأيام وقرنه بين ما يصف الحديث ويتكلم مع ذلك قال لا أربى لي لا أربي عن الحاجة أنا مش عايزة لا حاجة ليه فيه قال وحدثنا واصل ابن عبد العبد وأبو كورايد ومحمد بن يزيد الرفاع والله بيقولوا وصف قالوا حدثنا محمد بن فضيل ابن غزوان عن ابي عن ابي حزم عن ابي هريره قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شوفوا الشيء ما بيتعملوا فيه تقيئ الارض تقيئ يعني تدفع على تقب ما بتطيق شوف بيطلع من بطنه الارض تقيئ يعني تطق ما في بطنها طب بعديها تقرف بايه السوائل ميعاد لا ده بيستواند زي ده اسطوانه فيها تخرج بركاتها للميه هل تثقل ارض افلاذك يعني زي الاسطوره اسطوانه الذهب شوف مين الذهب من ايه ان الذهب شو. يعني ارض مصر دي بركات طب بلاد العراق انتوا عندكم الحديد في بلاد العراق لا. ان الفرات ايه يحصل ها عن جبل ده جبل ده جبل ده يتنافس الناس فيه من كل 100 يمون 99 ويبقى واحد يتنافس عليه يحصل الفوران يبقى ينحسر الماء يروح يضمحل ويظهر جبل كده ده. في عمق الفوار طب ما ما شفتوش الله على كل شيء قضي يخفي عنهم حتى يأتي الموعد معنى أولو لا؟ طب يأجوج ومأجود وراء السد وراء الواد هل الأكبر جابتهم؟ ما جابتهمش؟ الله على كل شيء قضي معنى؟ خذ من هذا القضي وهي نقول لي فهو ما عندهمش كمبوترات يأجوج ومأجود الله سبحانه ما عندهمش هنضايب مثلا؟ ما ندومش ليه ما ندوم الله لكل شيء كبير صغير الله مخبي امرهم حتى ياتي الموعد ما ندومش سويفت ما ندوم الله سبحانه وتعالى على كل شيء له حكمه والله ايوه لما يجي الموعد اصلا بيخرجين وندفعين ياخذوا الميه ويستولوا على الارض والناس ويقتلوهم على في الحادث الله على كل شيء كبير يظهره يعني عندما يريد يخفيه كما يريد سبحانه وتعالى فلتطير الأرض تطير الأرض عفلاد كبيدها يعني ما في فاطمين يخريجوا كده التقريب أمثال الاستوار من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلته يعني من أجل التنافس عليها ويجيء القاتل فيقول في هذا قطعته ويجيء السرق المال طغيان المد على الناس يقول ويجئوا استاركوا فيقول في هذا قطعة يدي يعني في حدود أن تطبق يعني من الأيام به وفيما بعد اليوم قيامة في حدود ستطبق في الأرض من قطع اليد استارك لأن بعض الناس متصور لأن الحدود ستقن في الأرض لا قال يقول في هذا قطعة يدي ثم يدعونه ماه فلا ياخذون منه شيئا الاسوان ده ترتيب محدش ما, ما يروح يقطع من السعه ناخد يخليه كلها كامله جهدوا فيها فشل لان ما الناس ما عرفش خلاص شو انت لو ما من مكانها فعل الله وياك تضرب الاشياء وراك ما عادش تسال نفسي نفسي عنده بنفسه قال في, في هذا قطع يد ثم يدعونه يتركونه فلا ياخذون منه شيئا الله. باب طابول الصداقة من الكسب الطيب وتلبية لكن كم باب مره معناها باب السابع عشر باب في المنفق والموسط صح باب الثالث باب الترغيم في الصداقات قبل أن لا يوجد من يقبل باب الثالث اظول الصدقه من الكسل الطيب يعني من الحلال الزلال معنا وتربيتها اي تنميتها وزيادتها قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليس عن سعيد بن ابي سعيد عن سعيد بن يسار انه سمع ابو هريره قال رسول الله صلى الله ما تصدق احد بصدقه من طيب من حلال من كسب المشروع حلال ولا أكبر الله إلا الطيبان نعم إلا أخذها الرحمن بيمين معنا وفي إثبات اليمين لله عز وجل وصفة ليده وأن كلتين يدي ربي يمين معنا وإن كانت تمره فتربوا في كف الرحمن إثبات الكفر الرحمن معم. فتربوا أي تزيد يمحق الله الربا ويربط الصدقة نعم فتربوا في كف الرحمن حتى تكون عظم من الجبهي كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله الفلو هو المهر من الخير وَالْفَصِيلِ مِنَ الْإِبِلِ معنا؟ وَالْفَصِيلِ مِنَ الْإِبِلِ فَصِيلِ بمعنى مفصول مفصول يعني مفصول عن أمه حتى على نفسه الفصيل معنى فأيه بمعنى مفهول الفصيل يعني ولد الإبل ولد النقع يعني فصل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله وهذه التربية تربية حقيقية على ظاهرها وإثبات اليده إثبات اليمين إثبات الكفر للرحمن سبحانه وتعالى أمر على حقيقته لا يحتاج إلى تأويل ولا يحتاج مبارك الله بإمكانه إلى أن نقول هو مجاز أو كناية عن القبول فإن هذه التأويلات لا تقبل على طريقة السنة والجماعة المثبتين للصفات الله عز من غير تحريف ولا تكيف ولا تمثيل ولا طريق قال حدثنا أبو طهبة بن سايد أبو رجاء قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري قريب التشريفة القاري نسبة إلى القارة عن سهيد عن أبيه عن أبي هريرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصدق أحد بتمرته من كسب طيبة إلا أحدها الله بيمين أول شيء لأبوك أن تعرفه لماذا سميت الصدقة صدقة لأنها تدل على صدق مخرجها لأن المنافق يبخل ويشح انما المؤمن المخرص هو الذي المال لأن الناس نفسه جبلت على حب المال فعندما يبدو ويعطي يدل على صدق إيمانه وصحة إيمانه فمن هنا سميت الصدقة صدقة بدل على صدق مخرجه والا المنافق يقص يده ويمسك ولا يخرج مع الاخوان لانه يخاف من من يخاف الفقر اما المؤمن لا يوقن ان الله سيفلف عليه مش شايفني قال لا تصدق احد بتمرده وبعدين هو تمرض شيء يسير جداً. شيء يسير لكن كم دقيق من حر النار يا سبحان الله امره صغيره كده تمن عندك حر النار الله سبحانه وتعالى طب له قضير نعم هو على كل شيء قدير والذي حثك وحضك على ان تقرض حصل كده انك تقرض الملك الغني آه. تقرضه ليه لانه هيرد عليك <تصفيق> لا الآن لما مسألة في الشخصة رحمها ها هيرضيها أو الله سبحانه وتعالى لماذا أتى بكلمة القرض عشان توقن أنه سيرض عليك وهو الغني سبحانه وتعالى ما يريد شيئا منه هو الغني الحميد ليس بحاجة إلى هذا ولا هذا ولكن لماذا ذكر القرض عشان توقن أن ال... إذا أعطيت شيئا يرجع لك لا يرجع بزيادة لا يرجع بزيادة معنا وبعدين انا كنت مش عارفه كنت محتوم جمعه المظرفه في, في الهواسي فذكرت لهم قصه الشيخ صبار كان ولده مرض وعاني بقله وعاني بافله فذكرت لهم شيء خدت مرق فانا ذكرت لهم القصه دي كنت بكن في الاقتلاء عايزه كده والله اعلم انا فقلت لهم أيوة. كيف ندفع البلاء؟ هو بانواع من الدعاء ها من الصبر من الصبر ومن الصدق وذكر بقصه الشيخ فهو شاف الولد على السرير الناس والاطفال قلوب ده ميت ميت هات في النوبه فبقول انا رحت البلد صرعت قلت انا مفيش بقى حل غير فبقول له البلد اوزع اللي جوز عليه بيتصل عليا بيقول لي الولد عينه فتحت بيمين وبعد ساعتين بخلص بقول بعينه ما فتحت سبحان الله والله الله سبحانه وتعالى صدق النبي عليه الصلاه والسلام ده دا وارضاكم بالصدق في الصدق في الصدق فيقول الناس فعلا تعجبوا لما ذكرت لهم احيانا القصص الواقعيه دي ده واخر في النفوس ده رفع اسم محمد والله حضر. الله يخلق ماشي على كل شيء خلق انا اقول لكم ذكر القصه أمام عليها. من هذا الخفي الكثير بس الان يا بيقول نعم في مثلا واحد عنده ظروف مثلا صوره متسياره واحد اكثر وعبد حسن يربي تحت في صاحب القرض ده ممكن عامل عامل للموظف ولا بقى انت بتخصم من هو المواطل. المواطل. يعني هو اقرض بالخضره الراجل من الله عز وجل موق الشريعه عشان كده القرض ده يفضل يعني انا قلت له مشكله ما احنا على واحد قال لي الشيخ اظبط قلت له انت مش مجنون انت مش كذاب وانا مسلم مجنون فخبطه اصل قلت له ما يمشى منين والتصل بيه الشخصة ايه الخطوة؟ عليها فلوس يا عمي؟ ايه بقالي حقا يعني اختي الشخصة مالي حتى انا كالشخصة مشكلة مشكلة هو, هو, هو المشكلة دي يعني المشكلة انه في الشعب المصري بذاتك قلتولهم انتو مسلمون المسلم يبقى وشك ازدارك المسلم ما كان كايزار امدا لان الحديث ده انا نصمم علينا كيف هيكون المسلم كمان كده قال له اتصل عليهم قايل بس انا ده انا اديك بر مش الموسم مت عارف انا هو ما الله صلي عليه طيب يقول الا اخذها الله بيمينه شكوكا فيربيها كما يربي يعقوب فلول فلوب فلوبها فلوه او طروصه وعايز اقول لك الفلوب فتح اللام وضم اللام حتى تكون مثل الجبل او اعم فلول اه قال وحدثني همير بن الصم العيشي البصري طيب على كل حال العبسيون كوفيون العيشيون بصريون معناها طيب العنسيون يمنيون العنسيون إيه؟ كوفيون الععيشيون بصريون العنسيون يمنيون او صنعاني هذه هي قاعده بشره الحكم في السهول في معرفته يقول حدثنا يزيد يعني ابن زبير حدثنا روح بن القاسم قال ح ورحدثني احمد بن عثمان الاودي قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني ها من من رواه الامامين الصايم المقريسي قال حدثنا سليمان عن ابن ميلاد كلاهما عن سهيل بهذا الاسناد في حديث روح من الكسب الطيب فرضعوا في حقها يضاع في حقها عند المحتاج عند الفقير عند المسكين عند الماوس عند اليتيم عند الأرملة وفي حديث سليمان فوضعها في موضعها قال حدثني ابو الطاهر المصري ايضا قال حدثني عبد الله بن المصري ابو محمد قال اخبرنا هشام بن يسار عن زيد بن اسلم عن ابي صالح السمان قال ابي غيرت عن النبي عليه الصلاه والسلام نحو حديث يعقوب عن سهيل قال حدثني امرؤ القري محمد بن علاء قال حدثني ابو سامح الذي قال حدثنا فضيل بن مرزوح. قال حدث لعبي ابن رفاق قاص الشيعة عن أبي حازم عن أبي بغير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب والطيب يا إخواننا من أسماء الله والطيب عن المنزه المقدس المطهر عن العيوب والدنس والنقائص والأفاق والفقر والزوجة والولد والضعف والعز إلى حظ كل من الاسماء التي برج الله فيكم تنفي عن الله كل نقص طيب التسبيح تنزيه عندك الطيب عندك السلام عندك القدوس بنفس المعنى وكلها اسماء لله الطيب من اسم السلام قال لا يقبل الا ايه طيبه معنى ايه هو طيب واحد ضربه ربيكم عمل جمع مالا من الحرام ثم بنى مسجدا لا يقبل الله منه لا الله منه طيب جمع مالا من الحرام ثم كفل ايتام لا يقبل الله منه كان كفيله الايتام من كذا بنى له بيتا من غير كد وكان لابن الله غير موصل كافيله الايتام من جسم فرجيها لكن الويل لا تزني ولا تتصدى لان اريد الزنة او لا من وراء الزنة معنى يخلق. لكن هل مش عارب انت عايز تكتوبة؟ بنا لله بيتا من غير كبلي من غير كبلي. فكان بإذن الله غير موفق فكفاله اليتامى من كسب فرجه لكن الويل لا تزني ولا تتصدق فكفاله اليتامى من كسب فرجها. لكن ولا تتصدق لكن هنا سؤال يتعلق بالمساله هذه ما حكمه اتصلى في هذه المسيره ام مزيله الصلاه صحيحه ومجزئه صحيح واعتبر نعم يأكل خلاص طيب حج يا شيخ إيه؟ حج سبق معنا هذا وقررنا أن الحج موجز وصحيح وعليه إفن وعليه إفن لماذا أستطيع من الأعبار الثاني؟ فهو ما في الدليل أصلي ما في الدليل يا اصل الحاج برضه ما تنساش سادته الناس هتصلك النهارده الطيب ده والطيب ايه الوضع يعني في تفصيل انت عندك الحاج مش كله مال في ده عباده ماليه وعباده بدنيه انت مم؟ طيب المهم اللي من معنى ان هو وهل الحديث ضعيف؟ ده كل الحديث ضعيف؟ ضعيف اه، قلنا انه حديث ضعيف، لبيك وساليك. اه. حاجك ممدود عليه الحديث ضعيف، <تصفيق> ضمن الشوارع. ايوه مش هارد الحديث ضعيف، ثبت معنا ان ذلك عليه. قال إن الله طيب لا يقبل الا الطيب وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين. وقال يا ايها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيهِ معنا؟ وَلِذَلِكَ بَلَكَ اللَّهِ فِيهُمْ عليه السلام كان في الحتاب زكريا كان نجّا والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما من نبيين إلا وراء الغنم وراء النبي عليه الصلاة والسلام الغنم على قرارية الأهمة وقال يا أيها الذين أملوا كلهم من طيبات بما رزقنا وبعدين الحديث هذا ذكر الإمام النووي أنه أين يعني أصل من أصول الإسلام وقواعد يقول هذا الحديث أحد الحديث التي هي قواعد الإسلام ومباني الأحكام قد جمعت منها أربعين حديثة في جزء هذا موجود أربعين نووي الحديثة النووي فيها قال وفيه حتى على الإنفاق من حلال وأنها على الإنفاق من غيرك وفي أن المشروب والمأكول والملبوس ونحو ذلك ينبغي أن يكون حلالاً خالصاً لا شبهة فيه وأن من أراد الدعاء كان أولى بالاعتناء بذلك من غيره ليه؟ لأن في الحديث ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبار وأنتم تعرفون من السفر مضلة استجابة الدعاء ومن الناس الذين لابد رضعكم المسافر في السفر معنى؟ هذا الأمر يمد يديه إلى السماء يا ربي, يا ربي. ومطعمه حار وما الشربه حرام وما البسه حرام وغذي بالحرام فأنه يستجاب لذلك لاستجابة الدعاء موانع منها الأكل من الحرام والحديث صحيح الذي فيه مثلا يا سعد أطب مطعمة كفتها مجاب الدعوة ضعيف وإن كان فعلا سعد رضي مع المجاب الدعوة صاحب الجليل ابن ابو القاسم مجزه الحسن قول <تقلأ> لي شيخ ايمن تصدق خليه يقدم خليه يقدم ويشوف الشيخ وين الشيخ فسيح نقول لك حلقه تعبان <تسفيق> خليك <تسفيق> شايف الشيخ خول بالك بارك الله فيك أي معاملة فيها لما لا تجز سواء شعزاد سواء على ما تحكي عليه ما هي الجوز؟ أهل العلم بارك الله فيك ما قصروا تكلموا. تكلموا هل العلم تكلموا سواء في مصر أو في السعودية أو في الخليج أو في اليمن أو في ملاد المغرب كلهم تكلموا ما تدركوا الشيخ لكن من الذي يستجيله؟ الطالب الى الله يشتكي يقول ثم ذكر الرجل يطيل السفر احنا قلنا ايه بارك الله بكم للدعاء موانع منها ايه ما جاء في هذا الحديث منها ايضا ان الانسان يتعدى في الدعاء يتعدى ايه يتعدى في الدعاء فيدعو مثلا بقطع رحمه يدعو باذن يا جوه يا يدعو, يدعو, يدعو بشيء مستحيل اللهم امنعني على حمل هذا الجبل هو القائد انت, منك منك انت. في تعارض اللهم اجعلني نبيا الله تمام محمد خاتم الانبياء عليه الصلاه والسلام ايش ففي اشياء بركه الله فيكم تمنع من استجابه الدعاء الصحابي الجليل الذي قال اللهم اني اسالكك البيت القصر الأبيض على يمين على يمين الدخل في الجنه النبي عليه الصلاه والسلام قال له يمين كده قصر ابيض انت دي تفاصيل ما لكش دعوه بيها على كل حال ان يريدنا الله الدهي اخوه له اتى لو بارك الله فيكم شروط استجابه ده مو من الاستجابه ها له كيفيات لو اوقاف فيها استجابه هي تصل كلامه ان اللهم زلنا الله هشوفه اهو في في الباب ا من بقى او ناشئ عن عدم معرفه خطا في الدعاء انت ايضا ما تدعي اللهم تدعوش ربك بترنم متغني من الاخطاء الشائعه انما تدعو ربك بلا تكلف لا لأن تغني في الدعاء يشغلك عن حقيقة المطلوب الدعاء ده عايز فشوع حتى قال علماء لو ألحن في دعائه ورفع المفعول ونصب الفاعل ما فيش ليه؟ إنه مهتم بحقيقة الدعاء كيف يشتجب له إنه يقعد يترنب ويراعي السجع في الدعاء السجع في الدعاء حين الأنبي كبير من اذا دعت سجع وهذا لم يكن ايه من هدي النبي عليه الصلاة والسلام لو تأملتم لو تأملتم أعجاية النبي عليه الصلاة والسلام تجدون السجع فيها قليل جدا جدا يعني السجع مثل ايه مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال والله إني أعوذك من علم الانفر ومن قرم الاخ ومن نفس الله تشفى ومن دعاء لا الله يسمع اللهم إني أعوذك من أولئذ الأربع قالوا خرج من النبي عليه الصلاه والسلام بدون تكلف احنا الانبي اللي لم يشجع الخطير الداعي في الوتر الليل وما الى ذلك ما ما راحش انصاب ولا اا سيبوه اسيبوه لما بتابع الامام اللي يصلي في المدينه دعاؤه بعيد عن اي تكلفات ها تجده بصوت عادي بصوت مرتفع في تخليل له في تلمذ في في كذلك هي سهله ميسوره وهذا الذي فعلا يعني طلب العيد النواريه خالد ضاعخ ختم القران ها ضاعخ ختم القران دعاء ختم القران بالصلاه ليس ليس من طب والله اكثر في ناس مصدقين او الذين اصلا لا يصح دعاء ختم القران لا يصح هذه النقطه إنما هذا اللي بيجي في أخي مصر منسوب لشيخ لسابنة عيني والله وإلا لم يصح حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة أكثرها بعيدة ولو ربما لم يأتي إلا عن أنس وفيه شيخ من آه بس كان يجمع أهله وأهله بيده مش في الصلاوات مش في الترويح ومع لين الفائدة أجوعت أدعو الناس ساعة اللي ربع ولم أدعو؟ ساعة اللي ربع والسجود خفف والركاء الركوع خفف وان الله ربع الله الى الله نستغيث طبقتني بهذا البيت متعب شويه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان الله درسنا صباحا ان شاء الله باذن الله في بين عين فاضل هنا بعد الفجر ان شاء الله ان شاء الله